أقيموا صفوفكم وأعتدلوا أتموا الصف الأولى فالأول الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أبره نفسي إن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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَتُونِ بِأَخِلَّكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوُنَ أَنِّي أُفِيكَ إلَى وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَّ نَامُ نَالْكَيْلُ من فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَنَكْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر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 ربنا ولك الحمد الله أكبر الله